دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم, واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم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 قُل لَن تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلا قُلْ لِلْمُخَلَّصِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ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 ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أَلِيمًا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 وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم, هذه فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلو محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 فشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في ومن اجل أَخْرَجَ يكونوا في الجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا